عذبوني سحقوا عظمي ولحمي عربوني للمنون ي سجنوني احرقوا جسمي بنار ورموني بالجنون طلبوا منا اعترافا بفسوق او نجوم ن قيدوني في ظلام خلف قضبان السجون شعبوا عظمي ولحمي ع ر ض و ن ي ل ل م ن و ن سجدوني أ ح ر ق و ا جسمي ب ن ا ر و رموني بالجنون ع د ب و ن ي سحقت عظمي ولحمي ع ر ض و ن ي للمنون سجنوني ع ر ض و ا جسمي بنار ورموني بالجنون عدبوني أبعدوني أبعدوني عدبوني سجنوني أبعدوني أبعدوني ساجنوني عذبوني قادوني ابعدوني عدبوني عدبوني عدبوني عدبوني سلبوا أ ر ض ي وقالوا مسلم ف ا ص ل ا ب ه و ن ي لا تحارب لا تعارض نحن أ و ل ا د ا ل ث م ي ن س ل ب و الثمين أرضي و ق ا و بهون وأولاد ا فاصلا لتحارب لا تعارض ا مسلم ل نحن ن لتحاربنا فإنا نحن القرون لتحاربنا فإنا نحن ل أسياد أسياد ا ر ق و سوف نجعلكم عبيدا لضياع او ظنوني و أبعدوني ن ي أبعدوني ساجنوني عذبوني طاردوني أ ب ع د و ن ي ساجنوني عذبوني عذبوني ع ذ ب و ن يا ي إلهي يا ملاذي ق و ن ي ثبت يقيني سوف امضي في جهادي وعلى الدين المتين ي يا إ ل ه ي يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف أ م ض ي في جهادي وعلى الدين المتين ي أ ح م ل السيف و أ ت ل و ا ي ة النصر المبين ي اشترى ربي دمائي وحماني حور عيني أ ح م ل السيف و أ ت ل و ايه النصر المبين اشتوى ربي دمائي وحبالي حور عيني يا إلهي الهي ملاذي قوني يقيني تصنضي في ثبت يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف امضي في جهادي وعلى الدين المتين اشترى ربي دمائي وحباني